أين يقف المصلي من الستره؟ نعم حسن فالصحيح أنه يجعل بينه وبين الستره قدر ثلاثة أدر وهذا هو الصحيح. وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشابعية والحنابلة وأما المالكية فقالوا ليس ثم حد وصح عن بعض الصحابة أنه اتخذ سترة بينه وبينها ستة ذراع من هو هذا عبد الله اللهم احسن ذلك قال رحمه الله وعن سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطر أحدكم في الصلاة ولو بسهم أخرجه الحاكم حديث ثبرة أخرجه الحاكم من جمد الأول 52 و 200 وأحمد 24 57 على طبعة الجماعة ساموستة رسالة برغم ألف وهيك في هذا الصفحة تدع المخصوص 24-57 ابن ابي شيبة من طريق عبد الملك ابن ابي شيبة في المصنف. من طريق عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن ابيه عن جده من طريق عبد الملك بن الربيع هؤلاء اخرجوا من هذه الطريق. من طريق عبد الملك بن الربيع ابن سبرة عن ابيه عن جده ابوه الربيع بن سبرة وجده سبرة بن معبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استتروا بصلاتكم ولو بسهم استتروا بصلاتكم ولو بسهم كأن الباب معنى فيه وهذا رفض الحاكم من هذه الطريق وأما ما في الكتاب فهو لفظ ابن أبي شيبة ليستتر أحدكم بالصلاة ولو بسهم هذا ما هو لفظ الحاكم والمصنف يقول أخرجون الحاكم لا شك أنه أخرجون الحاكم ما سمعت استتروا بصلاتكم, أو بصلاتكم ولو بسهم وهذا لفظ الحاكم من هذه الطريق وأما ما في الكتاب فهو لفظ بن أبي شيبة ولفظ أحمد إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم هذا لفظ أحمد فإذا هذا اللفظ المذكور هو لبن أبي شيبة ولفظ الحاكم استتروا لصلاتكم ولو بسهم والحديث بهذا السنة الضعيف عبد الملك بن ربيع بن سبرة ضعيف، ضعفه, بن معين بن ضعفه بن ابن معين وجهله ابن القطان ضعفه ابن معين وجهله ابن القطان وراه عنه ابراهيم بن سعد وحرملة بن عبد العزيز وسبرة بن عبد العزيز وزيد بن الحباب، وهكذا يعقوب. أدله ابن إبراهيم أو ابن جهين ابن إبراهيم كان ينظر يعقوب هذا ابن من خمسة هولة كلهم عن عبد الملك ضعيف هذا فعلة عبد الملك ابن الربيع بن سبرة هذا هو علة الحديث ضعفه ابن مماعين وجهله ابن مقطان والحديث صححة والأعنام الألباني في الصحيحة بناء على توثيق الذهبي لعبد الملك قال الذهبي في الميزان صدوق إن شاء الله ضعفه يحيى بن معين فقط وقال في الكاشف ثقة فلم يعتد بتضعيف بن معين ولا بتجهيل بن القطان هكذا يقول الذهبي في الكاشف أما في الميزان فقال صدوق إن شاء الله ضعفه يحب المعين هذه عبارة ميزان ضعفه يحب المعين فقط صدوق إن شاء الله ضعفه يحب المعين فقط وقال في الكاشف ثقة فلم يعتد بطبعيف ابن معين ولا بتجهيل ابن القطان فالشيخ الألباني عمدة هذا ووجهه عنده في الاعتداد رواية هؤلاء استيقات عنه ووجهه عنده في الاعتداد رواية هؤلاء استيقات عنه مع عدم وجود منكر في مروياته فالنفس قال تطمئن والحال هذه لقبول ما تفرد به إلا إذا خالف الثقات قال والنفس تطمئن والحال هذه لقبول ما تفرد به إلا إذا خالف الثقات وهو في هذا الحديث لم يخالف بل وافق ما هو مشهور من صلاته صلى الله عليه وسلم إلى الحربة إلى الحربة بل وافق ما هو مشهور من صلاته صلى الله عليه وسلم إلى الحرب هكذا يقول العلامة الألباني في وجه اعتداده بهذا الرجل وهكذا أيضا قبوله قبوله لتوثيق الذهب بالكاشف قال روى عنه هؤلاء افتقات خمسة الذين ناشرنا إليهم مع عدم وجود منكر في مروياته فمثلا هذا يقبل عند الشيخ فقال لحوان انه حسن الحديث خمسة ثقات يرون عنه يحيز الجهاله ولو عنه مئة المجهول مجهول ما يعرف وجهل هذا الامام رحمه الله وضعفه كذلك المعين لكن الشيخ الألباني يقول مثل هذا مثل هذا يقبل هكذا قال رحمه الله في وجه الاعتداد برواية به أنه روع عنه هؤلاء استقاط مع عدم وجود منكر في مروياته فالنفس تطمئن والحال هذه نقاول ما تفرد به إلا إذا خالف الثقات وهو في هذا الحديث لم يخالف بل وافق ما ما هو مشهور من صلاته صلى الله عليه وسلم من الحربة الحاصل ما عندنا معتد به في التوثيق ما عندنا معتد به في التوثيق غير هذا الذهب رحمه الله المتأخرين من المتأخرين فالشيخ ما يجعل العمد الذهب في توثيقه وإنما جعل ما يعتمد عليه وجود رواية هؤلاء الثقاف الخمسة عنه فمثل هذا مع عدم وجود ما هو ينكر عليه من أحاديثه ما عدا وجود ما ينكر عليه من أحاديثه لا تعلم له منكرات فمثل هذا عند الشيخ يقبل رحمه الله تعالوا والحديث صححه من خزيمة والحاكم والذهبي وأقره النووي على تصحيحه في المجموع أقرى الذهبي والشيخنا البالي ضعف الحديث في ضعيف الجامع لكن تراجع إلى تصحيحه كما الصحيحة وهو من تراجعات إلى من التضعيف إلى التصحيح كتاب ولا في تراجعات الشيخ إما من تصحيح إلى تضعيف أو من تضعيف إلى تصحيح وهذا من تضعيف إلى تصحيح تراجع الشيخ رحمه الله تعال الركاني وضعفه كما شاري إلى هذا كما شاري إلى هذا أنه ضعف الحديث ثم تراجع فضعفه في ضعيف الجامعة ثمانية واحد ثم تراجع إلى تصحيحه صحيحا 2783 2783 والحديث كما ترمه منكر تؤيده الأدلة الأخرى التي فيها الحث على اتخاذ السترة ليستتر أحدكم إذا صلى أحدكم وليصلي إلى سترة تؤيد الأدلة التي فيها الحث على الشفرة وإيضا صلاة إلى الحربة عليه الصلاة والسلام فما فيه نكارة من حيث النكارة فمثلا هذا يقبل مثلا هذا ما هو بعيد تحسينه ليس بعيد، وعبد الملك هذا قستمعت من روى عنه خمس ثقات يرون عنه مع توثيق الذاهبه الكاشف ومع ما ذكر في الميزان صدوق إن شاء الله الحق ما هو بعيد أن حسن هذا الحديث لذلك صححه العلام الألباني وهكذا محقق مسند أحمد صحاب الرسالة أيضا صححه الحديث محققه مسند أحمد صحاب الرسالة صححه الحديث فهو ليس ببعيد أقل الأحوال أنه ربما يكون حسنا أقل أحواله كما قال الدهبي في هذا الرجل صدوق إن شاء الله هذا بالنسبة لتخريج الحديث وأما بالنسبة لحكم اتخاذ السفترة لأن الحديث فيه العمر كما ترى ليستتر المسألة التي تعلق بالحديث حكم اتخاذ السفترة للمصلي تفق أهل العلم على مشروعية السفترة والسنة ظاهرة في ذلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعها حضرا ولا سفرا تفق العلماء على مشروعية السفترة والسنة ظاهرة في ذلك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها حضرا ولا سفرا وإنما اختلفوا في وجوبها وإنما اختلفوا في وجوبها على قولين فذهب الجمهور إلى أن السترة سنة ومستحب أي اتخاذ السترة إلى أن اتخاذ السترة سنة ومستحب وستدلوا بحديث بن عباس صحيحين الحديث مشهور عندكم قال أقبلت راقبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت لاحتلام. اختلام شيروا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار هذا شاهدنا صلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمرت بين يدي الصف وقد تقدم الحديث وأرسلت لا تان ترتع فلم ينكر ذلك فلم ينكر ذلك علي أحد شاهدنا من الحديث يصلي بالناس بمنأ إلى غير جدار إلى غير جدار هل هو شاهد وهكذا سمعناه بما رواه أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء صلى في فضاء ليس بين يديه شيء ما لا حربة ولا شيء وبحديث الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة ليس بين يديه سترة هذا الشاهد صلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما باله بذلك رواه أبو داود وخرج النسائي بن لكن بعضهم أنكر إخراج النسائي كرهه أبو داود ولا تكتبوا خروج النسائي هذا القول الأول مع ادلته عندنا حديثان لابن عباس الأول في الصحيحين كما تعلمون والثاني عند أحمد أتى أو أن رسول الله صلى في فضاء ليس بين يديه شيء والثالث عن الفضل ابن عباس قال أتانا إلى آخر الحديث فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين ونسب إلى البخاري وهو قول نخزيم والشوكان والألباني وشيخنا الوادعي إلى وجوب الستره إلى وجوب اتخاذ الستره واستدل بحديث الباب حديث الباب ظاهر على صحته أنه يستجر أحدكم في الصلاة ولو بسهل أمر واستدل بحديث الباب وحديث أبي سعيد مرفوعا إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدر منها وهذا أمر إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة هذا أمر أيضا يؤيد الأمر الذي في حديث سبرة ليستتت حديث سبرة الحكمة بعيد تحسينه له نحو عدد شواهد إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدر منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته فهذه الأحاديث ظاهرة في الوجود، فهذه الأحاديث ظاهرة الوجود، فهذه الأحاديث ظاهرة الوجود ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه تركها حضرا أو سفرا، وهذا القول هو الراجح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها حضرا أو سفرا، هذا ما يؤيد الوجوب مع أنه فعل لكن الأدلة القولية التي فيها الأمر كما سمعتها تدل على المقصود وهذا القول هو الراجح وأما ما استدل به أصحاب القول الأول وهم الجمهور فالحديث الأول صحيح غير صريح فالحديث الأول صحيح غير صريح وهو صحيح كما تعلمون والحديث الثاني والثالث ضعيفان لا يثبتان والحديث الثاني والثالث ضعيفان لا يثبوتان أما حديث ابن عباس فصحيح بثبوت الصحيحين وأما حديث ابن عباس صحيح بثبوت الصحيحين وأما كونه غير صريح وأما كونه غير غيرة وأما كونه غير صريح فلأنه إنما نفى أنه صلى إلى جدار، فلأنه إنما نفى أنه صلى إلى جدار، نفى هذا، والناس الصلي يصلي إلى غير جدار، ولم ينفي أنه صلى إلى سترة، ولم ينفي أنه صلى إلى سترة، وظاهر لفظة غير كما هو معلوم في لغة العرب، وظاهر لفظة غير أنها أنها في الغالب تأتي صفة أنها في الغالب تأتي صفة وهي هنا صفة لمحذوف تقديره إلى شيء غير جدار إلى شيء غير جدار وهذا يقتضي سياق الحق إلى, جدا... إلى غير جدار أي إلى شيء غير جدار والنسبة يصلي إلى شيء غير جدار لأن هذا استعمالها في لغة العرب أنها تستعمل صفة في غالب استعمالها، وقد يكون الموصوف مذكور وقد يكون محدوداً، وهنا ظاهر السياق أن هناك موصوف مقدر يصني إلى غير جدار، أي لا شيء هذا الشيء هو غير جدار، هذا محتمل لأن هذا هو الاستعمال الأغلب في غير فالحديث ليس فيه نفي السطرة مطلقا وإنما فيه نفي أن يقون المصع صلما صلى إلى جدار. الحديث ليس فيه نفي الستر مطلقا وإنما فيه نفي أن يقون المصع صلما صلى إلى جدار. وأما الحديث الثاني فإنه فيه فإن فيه الحجاج بن أرطاع حديث من عباس وأما الحديث الثاني فإن فيه الحجاج بن أرطاع وهو ضعيف. وأما الحديث الثالث ففيه انقطاع حديث الفضل وأما الحديث الثالث ففيه انقطاع فهو من طريق عباس بن عبد الله ابن عباس عن الفضل فهو من طريق عباس بن عبد الله بن عباس عن الفضل وعباس لم يلقى عمه كما قال ابن حزم في المحلة ووافقه الحافظ وعباس أيضا مجهول فيه جهالة وقفعة وعباس أيضا مجهول قال ابن المقطان لا يعرف حاله فهذه أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح غير صريح. هذه أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح غير صريح. هو الحديث الصحيح غير صريح، حديث ابن عباس أحسن. فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. فلا يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. فيبقى الأمر محكماً. وأن ذلك النجوب والله أعلم فيبقى الآمر محكما وأن ذلك النجوب والله أعلم هذا بالنسبة لهذه المسألة وهي مسألة حكم اتخاذ السترة تفق العلماء على مشروعية اتخاذ السترة والسنة قد ذلك على ذلك واختلفوا في النجوب والاستحباب فالجمهور على الاستحباب ولهم أدلة وهي ما سمعته وأحمد في رواية وهو الشوقياني وجماعة من العلماء أن اتخاذ السترة واجب وليس مستحب مجرد مستحب بل هو واجب للأدلة التي فيها الأمر باتخاذ السترة ليستقر أحدكم ولو بسهم وهكذا إذا صلى أحدكم فليصلي يصل إلى سترة أمر أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وحديث الجمهور وأجلة الجمهور صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح فعلى هذا يبقى الأمر محكم علمه عليه لعدم وجود ما يعارضه من الأجلة الغوية حتى يقال به أنه يحمل على الاستحباب ولهم أدلة أيضا لهم دليل غير هذا من طليل عبد الكريم هذا من أجل مخالب وهو متكلم فيه ونفض الحديث عن ابن عباس الحديث ومسلما في الجمهور هذا الذي هو من طريق وكيه قال أخبار عبد الكريم من مجاهد أخباره عن ابن عباس قال جئت أنا والفضل على أتاني فمررنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه والصلي المكتوبة ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه لفظه، ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه وهذا الحديث أخرى ده عبد الرزاق بن ماجه صحيح مضعفه رحمه الله الحديث من طريق عبد الكريم بن المخارب من طريق عبد الكريم بن المخارب أبي أمية وعبد الكريم تكلم فيه بل أجمعوا على ضعفه حتى قال النساء والدار متروك، متروح وليس هو عبد الكريم بن مالك الجذري، فإنه ثقه متقن عبد الكريم مالك الجزري ثقة متقن كما قال الحافظ تقريبا أما هذا فهو عبد الكريم بن أبي المخالق أبي أمية أو أبو أمية وهو كما سمعت أجمع على ضعفه بل قال النساء والدار طفني فيه متروف فعلى هذا أيضا هذا الحديث الثالث لا يفرح به فإنه من طريق عبد الكريم وإلا هو نص كما سمعته وهو صل المكتوب ليس شيئا يستره يحول بيننا وبينه لكن هذا الصريح غير صحيح كسابقيه فعلى هذا الصحيح هو من ذهب إلى القول بوجود هذا هو الراجح فإن أدلة الجمهور لا تقاوم هذا القول أو أدلة هذا القول والله أعلم فصحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح أدلة الجمهور هذه المسألة إن شاء الله نكتفي بها والله أعلم ما حن عبد الكريم بن أبي المخالف أبي أمية ومن هو أسيقريان من عم جزري أحسن بارك الله فيه أما هذا فهو مترو وأما عبد الكريم بن مالك الجزري فهو طيبة متقن بن مالك الجزري قال هل تجعل السطرة في الصناعة للراحلة لا الذي يظهر ما يحتاج إلا إذا كان سيمر أحد بينك والراحلة نازلة تحتاج لهذا فنعم فتتخذ سطرة أما إذا كانت مرتفعة فلا تحتاج إلى السطرة إذا كانت نازلة كانت تكون في باص سيارة ربما يمر المار يمر المار فلا فاستجعل أمامك شيء وأنت جالس صلي يمر هذاك مضيف لهم أنت جاء الصلي وهو يقطع صلاتك، يكون في الكرسي الأمامي، فإذا اتخذت لا لباس. إلهنا سبحانه الله الملك لا إله إلا الله الصلاة والسلام